119. حَقَّ حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون 110. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون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 119. وما من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم 111. نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحشيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فكذبوهما فعززنا بثالثٍ فقالوا إننا إليكم مرسلون.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 122. إني شفاعتهم شيئا ولا ينقضون 123. إني إذا لفي ضلال مبين 124. إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة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 وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَآيَةُ الْلَّوْمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبْنَ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ خيلى واعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أ يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها من ماتون بت الارض ومن انفسهم ومن ما لا يعلمون وايه لو ممل الليل نسلخ من نار فاذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها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 وَإِنَّ شَأْنُ غَرِقَهُمْ فَلَا صَرِيِّقَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إلَى حِينٍ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 تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداف إلى ربهم ينسلون 119. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا 110. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون 111. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون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 هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلامون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 وَأَنَاعْبُدُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَد أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ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 بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء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 ما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون ليكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب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 فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون 120. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مرة